بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الخلق يا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين قال تعالى ذلك يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ورد في الكافي الشريف عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله قالت الحواريون لعيسى يا روح الله من نجالس قال من يذكركم الله رؤيته ويزيد في علمكم منطقه ويرقب ويرقبكم في الآخرة عمل. نرحب بسماحه العلامه الشيخ علي الجزيري حفظه الله وسعدنا كثيرا بقبول الدعوه شيخنا ونحن اقل من أن نحاورك يا شيخ نسال شيخ في البداية شيخنا مع قرب موسم عاشوراء العظيم ماذا ترشدنا كي كي نتهيئ لشهر محرم الحرام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 شهر محرم هو موسم للصلاة برسول الله صلى الله عليه وآله عندنا موسم للصلاة بالله وموسم للصلاة برسول الله صلى الله عليه وآله أما موسم الصلاة بالله فقد جاء في ذلك موسم شهر رمضان شهر الله وأيام الحج أيام الله فهذا موسم للرجوع إلى الله تعالى والإنابة إليه وتوثيق الصلة بين العبد وربه ورسول الله صلى الله عليه وآله وهو أمان هذه الأمة ترك في الأمة ثقلين الأول يوثق الصلة بالله والثقل الآخر يوثق الصلة به صلى الله عليه وآله وإني تاركم فيكم ثقلين كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض إذن هو الحبل بين العبد وربه وعترتي أهل بيتي وهؤلاء يوثقون الصلة به صلى الله عليه وآله فشهر محرم هو الشهر هو الموسم الذي نوثق به ونقوي فيه صلتنا برسول الله صلى الله عليه وآله وقد جاء في روايات متعددة الحض على البكاء على الحسين عليه السلام بعنوان الإسعاد والإسعاد أصله ربما كان من السعادة ولكن مفهوم الإسعاد في اللغة هو أن ترى رجلا أو امرأة فاقدا لعزيزا ويبكي ذلك العزيز فتقعد معه وتبكي معه فيقال أسعده أي إما أصله من المساعدة أي ساعده في البكاء أو أصله من الإسعاد وإن كانت السعادة هنا بضرب من التصرف في الدلالة اللغوية لأن يكون المراد التخفيف عنه أيًا كان مفهوم الإسعاد مفهوم واضح في اللغة وهو ما ذكرناه ما هو الأصل ما كيف تطورت الكلمة في دلالتها اللغوية نحن لسنا مهتمين كثيرا في في هذا الجانب أنا فتحت هذا الباب فقط للمختصين لكي يلاحقوا من أين جاءت كلمة إسعاد إلى هذا المعنى لكن الإسعاد في اللغة هو هذا المعنى أن تجد مفجوعاً يبكي فتقعد معه وتبكي معه وفي هذا مع التشجيع على الاسعاد وكون هذا صادرا من المعصومين المتأخرين مثلا هذه الكلمة وردت عن الإمام الصادق عليه السلام الإمام الصادق استشهد سنة 148 وفاطمة صلوات الله وسلامه عليها استشهدت في السنة الحادية عشرة يعني بعد 137 قل قبل ذلك بسنوات يعني إن الإمام الصادق عليه السلام لم يقل هذه المقالة في آخر سنة من حياته قالها قبل ذلك إذن بعد 130 سنة أو قريبا من ذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام إن من بكى الحسين عليه السلام فقد أسعد فاطمة ما معنى هذا؟ معنى أن فاطمة عليه السلام لا تزال تبكي على الحسين أما سر هذا فنحن نجهله نحن لا نعلم, نعلم ظاهرا من الحياة الدنيا لا نعلم الأسرار والغيوب هذه أمور غيبية تؤخذ. من الشرع الحنيف إن ورد البيان من الشرع في بيان سر ذلك أخذنا به وقلنا به وإلا سكتنا عنه فإنه أمر غيبي وإذا كان هذا يوجب الإسعاد فإن من الأدب مع الشرفاء وأي شريف أشرف من أهل هذا البيت من الأدب مع الشرفاء إسعادهم في مصابهم وأي شريفا أشرف من فاطمة صلوات الله وسلامه عليها فإذا هذه أيام إسعاد فاطمة وإظهار الأدب معها صلوات الله وسلامه عليها هذا مفتاح للتعريف بما نحن مقبلون عليه في شهر محرم وما وراء ذلك يبقى كل إنسان له مع سادته كلام يخصه كل منكم عنده في قلبه كلام يخصه مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومع أمير المؤمنين ومع فاطمة عليه السلام حسب رأيكم شيخ كيف يكون ارتباط الحقيقي بالإمام الحسين هل بالزيارة بحضور الماء تم أو المشاركة بالخدمة أم هناك أبعاد أخرى ترونها الإمام الحسين عليه السلام من صميم عقيدتنا لنا تجاهه وظائف الأساس لنا تجاهه وظيفة عقدية ووظائف شرعية أما الوظيفة العقدية تجاهه فهي الاعتقاد بأنه إمام مفترض الطاعة هذا على جانب وبقية ما سيأتي على الجانب الآخر الاعتقاد بأنه إمام مفترض الطاعة ترتبط به جملة من الأحكام منها محبته المحبة الخاصة ليست المحبه التي لعامة المؤمنين تم محبة خاصة لولي الأمر هذا من تبعات كونه إماما مفترض الطاعة إذن هذا هو الواجب العقد تجاهه أن نعتقد أنه إمام مفترض الطاعة وأما الواجبات الشرعية فمنها ما يرتبط بإظهار أو أداء بعض من حقوقه الشرعية المترتبة على ذلك من ذلك ما جاء في بعض الروايات أن من حق الإمام على مأموميه ومتبوعيه أن يزوروه جاء في روايات زيارته عليه السلام مثل هذا التعبير هذا إن لم يكن إن لم نحمله على الوجوب فلا إشكال أنه بيانا للاستحباب المؤكد تأكيدا شديدا مثل هذا اللسان لا يبين به عامة المستحبات هذا اللسان فيه بيان للاستحباب المؤكد يعني أكثر من كلمة مؤكد الاستحباب المؤكد تأكيدا شديدا لأن درجة الاستحباب تتفاوت بعض المستحبات آكد من بعضا. ومن آكد المستحبات زيارة الحسين عليه السلام فإن لم تحملوا يعني لم تتبع الفقيه الذي يقول بوجوب زيارته الآن ما هو حدود الزيارة مرة في العمر أو أقل من ذلك أو أكثر هذا حديث آخر بحث فقهي يرتبط يعني كل منكم يرجع إلى من يقلده فيه ولكن لا كلام في استحباب زيارة الحسين عليه السلام استحبابا مؤكدا هذا موقف يبين صلاتنا بالإمام الحسين عليه السلام وهذه الصلاة صلة شرعية جملة من الأمور مرتبطة بالجانب الشرعي مع الإمام الحسين عليه السلام إحياء ذكره الآن أنتم مقبلون على شهر محرم اجتماعكم بكاؤكم على الحسين عليه السلام فيه إحياء لذكر الحسين لولا أن الشيعة يجتمعون ويبكون على الحسين عليه السلام لكان القوم في هذا الزمان يقولون إن الحسين عليه السلام مات في الطريق ذهب إلى الحج ومات في الطريق لم يقتل ولم ولم و... أنتم تلاحظون ماذا يصنع القوم في فضاء الأمير المؤمنين عليه السلام هذا كذب هذا كذب وهكذا ما لا يوجد أسهل من كلمة كذب الأنبياء إن يكذبوك فقد كذب. رسل من قبلك الأنبياء قبلوا بالتكذيب وهم يأتون بالمعجزات ومع ذلك يقابلون بالتكذيب أنتم تريدون أن تأتوا برواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله في فضل أهل البيت عليه السلام ولا تقابلون بالتكذيب تريدون أن تتحدثوا عن ظلامة لأهل البيت عليهم السلام ولا تقابلون بالتكذيب فلولا أن الشيعة أحيوا يوم عاشوراء هذه الذكرى الأليمة كان القوم يقولون ان مقتل الحسين من مفتريات الرافضة هذه من جملة أساطيرهم وافتراءاتهم ولا يوجد أسهل من أن يرمى شخص بأنه من أهل الكذب والافتراء يعني لا يوجد أسهل من التكذيب وأنت إذا نحن نبهنا على هذا أنت إذا راجعت إلى القرآن الكريم فإنك تجد أكثر الآيات التي تحدثت عن الكذب فإنها أكثر الآيات قد تحدثت عن التكذيب لعن الكذب لعن افتراء الكذب التكذيب أكثر أثرا في كتم الحق من الكذب فإذن من واجبنا يعني من حق الإمام الحسين عليه السلام علينا أن نحيي يوم شهادته وأن نذكر بما جرى له أن نذكر أجيالنا بما جرى له وقد جاء الحظ على ذلك في روايات أهل البيت عليهم السلام حظاً أكيداً الموقف مع الإمام الحسين عليه السلام في الروايات لا يلتبس على أحد تحتاجون إلى فقيه يفتيكم في حكم البكاء على الحسين عليه السلام فإن الروايات التي وردت في الحظ على البكاء على الحسين عليه السلام روايات متواترة ولسانها يعني هي قطعية الصدور عن أئمة أهل البيت عليهم السلام فلا نحتاج إلى فقيها ليبين لنا الحكم الشرعي من جهة أننا لا ندري أن هذه الرواية صحيحة أم غير صحيحة لعلها مكذوبة لا نحتمل ذلك لم؟ لأن الروايات متواترة دلالتها دلالة لا تحتاج إلى الفقيه كل من ينظر إلى الروايات ويقف على لسان الأئمة المعصومين كيف بيّنوا استحباب البكاء على الحسين عليه السلام لا يحتاج إلى فقيه ليعرفه الحكم الشرعي إذن استحباب البكاء على الحسين عليه السلام من اليقينيات التي لا تقليد فيها نحن لا نقلد الفقهاء في حكم البكاء على الحسين كما لا نقلدهم في حكم استحباب زيارة الحسين عليه السلام هب أن فقيها لا لا ليس بفقيه ولكن هب أن رجلا يعني يدعي أنه فقيه وقال زيارة الحسين ليست بمستحب لا نتبعه في ذلك لأن استحباب زيارة الحسين عليه السلام ثابت عندنا بيقين الروايات متواترة ودلالتها دلالة قاطعة لا تحتمل الخلاف صريحة في استحباب زيارة الحسين عليه السلام وكذلك في البكاء على الحسين هذا من ناحية الروايات فكيف والدليل على استحباب زيارة الحسين واستحباب البكاء عليه لا ينحصر في الروايات بل إن هذا من ضرورات مذهبنا من ضرورات مذهبنا استحباب البكاء على الحسين من ضرورات مذهبنا استحباب زيارة الحسين عليه السلام فإذا هذا مما يعلم في مذهبنا باليقين ولا تقليد فيه هذا موقف له حكم شرعي تجاه الإمام الحسين عليه السلام أو نوع من الصلة بيننا وبين الحسين عليه السلام ثمت في هذه الأيام أفعال متعددة مستحبة ليس مستحبا واحدا من هذه الأفعال المستحبة الاجتماع وجاء في ذلك في الروايات الشريفة الاجتماع فيه إحياء لذكرهم إحياء لأمرهم أن تجتمع حتى من كان جافة دمعة يتيسر لك أن تجتمع مع إخوانك المؤمنين هذا الاجتماع مستحب أنت بهذا الاجتماع تحيي أمرهم عليهما السلام وإحياء أمرهم هم أدابهم القرآن والله سبحانه قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أنت بإحيائك لأمرهم محسن أم مسيء أنت محسن هنا التعبير بالإحسان لا نريد به التفضل لسنا متفضلين عليهم نحن عبيد أرقاء لهم ولسنا متفضلين عليهم اذا اردتم ان تعرفوا النسبه بيننا وبينهم فتذكروا النسبه بين الخضر وذلك الصبي هذه تبين لك نسبتنا لهم ونسبتنا لهم أقل من هذا وما اعطي الخضر ما هو الناظر يسير مما اعطاه الله لمحمد و ال محمد, محمد, محمد, محمد, محمد, محمد, محمد. محمد الخضر اعطي التصرف في حياه ذلك الصبي ابراهيم عليه السلام ماذا قال لولده إني أرى في المنام إبراهيم عليه السلام أعطي هذا من ولده ما أعطي رسول الله صلى الله عليه وآله فينا أعظم مما أعطي إبراهيم في ولده ولكن ليس معنى هذا أنه يفعل كما فعل إبراهيم ولكن المقصود أنهم عليه السلام سادتنا وولاة أمرنا وأولياؤنا وموالينا ومماليكنا بالملكية التي فوق هذه الملكية السيد بالملكية الاعتبارية ليس له الحق في أن يقطع جزءاً يسيراً من, من عبده ليس له هذا الحق لولا أن تقليم الأظافر يعني أمر معتاد لمثلت بهذا ولكن السيد ليس له مثل هذا الحق ولكنهم عليهم السلام آتاهم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين لا إبراهيم ولا الخضر أوتوا ما أوتي رسول الله صلى الله عليه وآله ولا ما أوتي أهل بيته الطاهرين إذن ليس لنا فضل عليهم وإنما مقصودنا من الإحسان أن هذا العمل ليس إساءة لهم إذا اجتمعنا لإحياء أمرهم فلسنا مسيئين بهذا بل هذا عمل حسن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هذا خلقهم فأنت باجتماعك وإحيائك لامرهم. تتوقع منهم أن يعامل ليس بالمثل إذا اجتمعنا لإحياء أمرهم فإننا سعينا في تأدية جزء يسير لا يذكر من حقهم ولكنهم كما جاء عن الإمام الحسين عليه السلام أن جارية حيته بطاقة ريحان فقال لها أنت حرة لوجه الله ونحن نأتيهم ببضاعة مزجة ونتوقع منهم أن يتصدقوا علينا حسن الشيخ نرجع للآية وذلك ومن يعظم شعائر الله هل الشعار توقيفية؟ أم يحق لأي مجتمع القيام بشعائر جديدة وهل هناك قاعدة فقهية عامة لشعائر هذا حكم فقهي ينترجعون فيه إلى من تقلدون ونحن لا نجيب عن الأسئلة الفقهية وعلى أي حال من, يعني من كان من أهل العلم ويريد يجاب بإجابات بإجابة على وفق القواعد الفقهية فقد ذكرنا تكلمنا في مناسبة يعني قبل شهر محرم في سنة ليست بالبعيدة عن الأحكام الفقهية لهذه المسائل اليراجع أن أراد التفصيل على وفق القاعدة وأما من هذا من أراد العلم وأما من أراد العمل هل يرجع إلى الفقيه الذي يقلده طيب ما أفضل الأعمال في إحياء الشعائر أفضل الأعمال أفضل عمل يعني هذا مثل هذا السؤال يتكرر كثيرا و نحن نجيب عنه بإجابات مختلفة لكل مقام مقال ولكن على الإجمال المستحبات لا يفتش فيها عن أفضل الأعمال مثلا الحمد لله أمل حسن سبحان الله عمل حسن لا إله إلا الله عمل حسن الله ذكر الله عمل حسن لكن يأتي سائل يقول ما هو أفضل هذه الأذكار نحن يختلف إجابتنا تختلف من مورد لآخر ربما نقول مثلا إنه لا تزاحم في المستحبات ربما قلنا عليك بالذكر الذي تجد نفسك مقبلا عليه باعتبار أن العمل روحه النية فإذا وجدت نفسك مثلا مقبلا على التهليل هل إذا وجدت نفسك مقبلا على التسبيح سبح وهكذا مثل هذا السؤال يعني لا ينبغي أن يحير المؤمن كل هذه أعمال مستحبة والإتيان بها خير وبركة مما يوجب رجحان الموازين والأجر فيها عظيم فلا ينبغي أن يتحير المؤمن في هذه الأعمال البكاء على الحسين عليه السلام ورد في الثواب عليه أجر عظيم والخطبة يابد أن يذكروا المؤمنين بالروايات التي فيها حض على البكاء بل ليس البكاء وحده فيه ثواب بل حتى الإبكاء الإبكاء فيه ثواب والإبكاء ليس عملا يخص الذاكرة لمصابهم الذي يسمى في عرفنا بالخطيب لا يخص الذاكر بل حتى الحاضرون الحاضرون أيضا ربما تسببوا في الإبكاء يوجد ربما مثلا بعض المؤمنين خصوصا بعض الشباب أو الناشئة يعيشون في مجتمع مثلا ليس فيه لا يقام فيه العزاء على الحسين عليه السلام كثيرا فربما لم يتعودوا على البكاء فإذا وجدوا مجتمعا يضج بالبكاء فإنه يسهل عليهم البكاء بل إن الإنسان أحيانا تجف دمعته ولكن إذا كان المحيطين به يبكون فإن ذلك يساعده على البكاء فالإبكاء لا يختص بالذاكر لمصابهم بل حتى الباكي هو يساعد في ابكاء غيره أنت إذا بكيت فإنه وهذا أمر معروف يعني في مثلا الفواتح إذا جاء أحد أقارب أو أصدقاء المفجوع فانه يلتقي به ويبكي فيساعد المصاب على على البكاء وهذا طبيعي يعني في طبيعه في الانسان فهذا يدخل في الابكاء اذا الاجتماع مستحب لانه فيه احياء لامرهم البكاء مستحب الابكاء مستحب وهو أمر يمكنكم أن تقوموا به يعني كل هذه الثلاثة يمكن لكل واحد منكم أن يقوم به ولعل قرأت قريبا لابن كثير ربما يقول ذكر الإمام الحسين عليه السلام وما جرى عليه وقال إنه ينبغي لكل مسلم أن يحزن على ما جرى على الحسين عليه السلام ثم لما قال هذا شخص أمامه أمام عينيه شيء وهو أن ال الذي يحزن على ما جرى على الحسين عليه السلام في المجتمع المسلم هو طائفة بعينها وهم الشيعة الرافضة فأرد كيف يعالج هذه قال كما يفعل الرافضة فإن أكثر هرية كبرت كلمة تخرج من أفواه أشققت عن قلوبهم وما أعظم يعني لاحظوا إذا أردتم أن تعرفوا ديانة الإنسان أن أسيء إليك أن أشتمك مثلا أو أشكك في نيتك أجيء يوم القيامة ولي خصم واحد يطالبني بحقه ولكن أن يأتي شخص بعداوة الملايين وقد اتهم ليس الملايين المليارات لأن الشيعة عبر العصور هذه التهمة التي اتهم بها الشيعة تسجل عليه ويقف يوم القيامة لاحظوا رقة الدين يتهم عموم الشيعة بأنهم أهل رياء طيب لا تكن من المرائي أكثره رياء وأقله ليس رياء بكاء مع إخلاص أنت لا تكن من المرائن ابكي مع الإخلاص هل هو من يبكي مع الإخلاص على حال؟ هذا حال القوم إذن البكاء والإبكاء والاجتماع كلها أمور مستحبة ولا تزاحم فيها بل واحد منها يجر الآخر بعض المستحبات تقول لا يمكنني أن أجمع بين هذين المستحبين مثلا لا يمكنني أن أجمع بين تكرار التهليل لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وبين قراءة القرآن في هذه النصف ساعة مثلا القادمة النصف ساعة إما أن أشتغل فيها بالتهليل أو اشتغل بقراءة القرآن ولكن أن تجتمع مع المؤمنين وأن تبكي وأن تبكي هذا أمر يتيسر لك أن تقوم به يعني هذه أعمال يتيسر لك أن تجمعها فلا تزاحم بينها وهذه أعمال يترتب عليها أجر عظيم سأنتم شيخنا ضمن الأسئلة يقول ما هي مقاومات أو بما تنصحون خدمة السيد الشهداء حتى يتحقق الإخلاص منهم في العمل انما يتقبل الله من المتقين ينبغي للمؤمن أن يضع هذه الآية نصب عينيهم وأهل البيت عليهم السلام لا أحد يدل عليهم بشيء كل ما يفعله المرء في حقهم فهو تقصير محت لم يؤدي شيئا من حقهم ولولا كرمهم ويقيننا بجودهم وانهم أجود من السحاب ألا لا يوجد أحد له فضل عليهم هو على الإنسان أن يستذكر أنهم عليهم السلام أدبهم القرآن وأنه كما أن القرآن بيّن أن الله سبحانه إنما يتقبل من المتقين وأن من أشرك في العمل فإنه لا يقبل عمله فإنهم أيضا لا يقاسون بأحد من الناس ومن عمل شيئا لهم فإنه ينبغي أن يجعل عمله كله لهم عليهم السلام لا نتوقع من خدمتهم أن يكونوا مثل أبي ذار وسلمان في طهارة أنفسهم وعلو نفوسهم ولكن أن يسترجع المرء دائماً القيم المثلى التي تعيده إلى الصراط المستقيم ربما استفزك أحد هذا طبيعي أنتم يتوقع من مثلا من يشتغل بخدمة الحسين يوزع الماء مثلا أو الطعام ولكن يوطن نفسه هذا معنى توطين النفس أن تترك نفسك إذا غضبت أو استفزك أحد أن تكون لك ردات فعل بالنحو الذي يقتضيه ذلك الموقف هذا من ترك النفس ولكن أن توطن نفسك كلما وجدت قبل أن تجد نفسك يعني وصلت إلى الذروة أن توطن نفسك أنه كلما لقيت في هذا الطريق فستكون لي فعلا مختلفة لأني في هذا الطريق عندي حساب مع الإمام الحسين عليه السلام فأوطن نفسي وأكون مستحضرا لهذه النية دائما هذا سيساعد على تجنب المشاركين في الخدمة كثيرا من المواقف التي ربما تواجههم وأن يذكر بعضكم البعض يعني إن الذكرى تنفع المؤمنين خصوصا إذا كان الكادر الذي يعمل في الخدمة له من يوجهه فإنه يحسن بمن يوجهه وأن يذكره دائما أن يذكره ب أن يذكر كل منهم الآخر أن لنا هدف ونعمل لا طلبا للدنيا ولا طلبا للمال وإنما نعمل صلة لرسول الله صلى الله عليه وآله وهذه النية تكون حاضرة وهي تغلب كلما ما يواجهها إن شاء الله السيد صاحب الميزان رحمه الله في تعريفه للعصمة يقول العصمة هي العلم الغالب ما مقصوده بالغالب يقول العلم درجات ولكن الأنبياء وأوصياؤهم أعطاهم الله سبحانه علما خاصا علما لا يغلبه هوى علما لا يغلبه نسيان علما لا يغلبه حب الدنيا علما خاصا علما غالبا يقهر كل شيء أنتم إذا يعني الكادر الذي يعمل الخدمة إذا كان بعضه يذكر بعضا فإن هذا يوجب حصول لنقول العلم الغالب ولكن يوجب حصول الثقة الغالبة إن شاء الله تتغلب على كل ما يعترضهم سواء كان هذا في مثلاً كوادر خدمة الحسينيات أو المواكب أو غير ذلك من يعمل في خدمة الحسين عليه السلام عليه أن يتذكر أنه له حساب مع الحسين عليه السلام حسناً تمشي أخذنا سئلة كثيرة ولكن أخذ أربعة يقول نجد في شعر البعض كلمات منها أجننا الحسين أو مجنون الحسين أو وغيرها من هذه العبارات ما توجيهكم تجاه هذه العبارات الشعر وما يلحق به يعني من المقطوعات الأدبية أمر موجود في كل الثقافات وعند جميع الشعوب الشعر موجود عند جميع ليس خاصا بالعرب الإنجليزيون الفرنسيون الفارسيون الجميع عندهم شعر وعندهم أدب ويتسامح في الأدب بمقدار لا يتسامح في غيره هذه أصول الآن في الجواب قبل أن نعم يتسامح في النصوص الأدبية بما لا يتسامح في غيره ولكن مع ذلك لنا عقيدة وينبغي لمن يكتب وهو ملتزم بعقيدة ما أن يستحضر عقيدته ولا تقل إنه إن لم يكن الشعر على هذا النحو فإنه سيكون معيبا ولا تقل إني لن أكون مبدعا إذا لم أقتحم هذا الوادي هذا واهم ستكون مبدعا ولكن جرب وسوف تنجح إذا تخليت عن هذا الحبس أنت في سجن هذا التصور الذي وقع في نفسك أن الإبداع سيزول إن لم أدخل هذا المعترك إن لم أكسر هذه التي أكسرها هذا وهم هو الذي يحبسك أو أنت حبيس فيه ولنا نماذج عظيمة من الشعراء لا نريد أن نذكر أسماء لأننا إن ذكرنا أسماء سيعتب علينا من لا نذكره أو محب من لا نذكره وربما نسينا من هو أعظم ممن نذكر إذن الشعراء المبدعون الذين التزموا بحدود ببيان العقيدة بالبيان الصحيح إلى الآن الآن لا يحضرني شعر أقوى من شعر الفرزدة هذا الذي تعرف البطحة وطأته الآن لا يحضرني شعر أعلى من هذا الشعر ربما يوجد شعر أعلى منه ولكن الآن أقول لا يحضرني شعر أعلى من هذا ومع ذلك ليس فيه مثل هذا الخروج ولم يعني كسر ليس فيه كسر لل حتى للعبارات المألوفة في العقيدة لا أريد أن أقول كسر للعقيدة على الأقل فيه كسر للعبارات المألوفة في العقيدة الفرزق لم يخرج عنها ومع ذلك جاء بشعرا في غاية القوة والبراعة وبقي دهورا ويمكنك أنت الشعر لم ينقطع الإبداع فيه وأما ما يقال أن أعذبه أكذبه شعر هذا شعر بالمصطلح المنطقي يعني هذا من الأوهام والخيالات الشعر في المصطلح المنطقي مثلا تقول مثلا العسل تقول هو خرء الزنبور للتنفير يوجد مثال آخر عندهم نكتفي بهذا المثال إذن مثل هذا أن أعذبه وأكذبه هذا من الأوهام والشعر ليس بهذا النحو ويوجد في, في الشعر النبطي أيضا يعني في غير الفصيح شعر جميل جدا ومشهر يعني عند عند الشعراء العراقيين وال والشعراء الخليجيين شعر من غير الفصيح وهو في غايه القوة وفي غايه الرقبه وليس فيه تجاوز النصوص التي تألفها او النصوص التي تالفها اذن المسلم أنا أتحر يعني أن أعبر بهذا التعبير حتى لا ندخل في مسألة المجاز ونحن نقول له هذا التعبير فيه خروج عن العقيدة وهو يجيبنا بأن هذا تعبير مجازي وأنتم لا تفهمون المجاز وندخل في جدلية لا تنتهي لا تحتاج إلى نص لا, لا تألفه أذن المسلم لكي تأتي بشعر قوي بديع هذا مختصر مفيد أيها الشعراء أنتم قادرون لا تجعلوا هذا الوهم يحبسكم والكلمات البسيطة التي ينظم منها الشعر البديع إذا, إذا يعني وجدتم أن هذا شيء لعله لا يجتمع انظروا إلى شعر مهيار الديلمي نحن لا نريد أن نذكر أسماء الآن ذكرنا أسمين ويكفي أذاني الأسماء في نفس هذه النقطة شيخني يقول هل يصح أن نقارن بالفضل عباس عليه السلام أو علي الاكبر عليه السلام بتفضيل عن بعض الأنبياء نقول مثلاً عن العباس في الشعر نفس الكلام يقول العباس أفضل من نبي الله موسى أو عيسى العباس ليس بحاجة إلى مثل هذه المقارنة وأنت لست أعلم من المعصومين عليهم السلام لكي تبين مقام العباس عليه السلام بالمقارنات الفردية التي يبتدعها وهمك قل فيه ما قاله فيه المعصوم وسوف تعطيه حقه بدرجة أكمل من إنشائك وما يمسجه وهمك انظر ماذا قال المعصومون واتبعهم وإلا لم يكونوا أئمة كيف يكونون أئمة لك وأنت تنشئ أوصافا غير الأوصاف التي أنشأوها. وردت مقاتل عدة في غضية الطف هل كلها موثقة؟ ليست بأجمعها موثقة ولكن لا يعني هذا الإعراض عنها بأجمعها يوجد نقل لوقائع يوم عاشوراء في روايات أهل البيت عليهم السلام ويوجد نقل في كتب تاريخية قديمة مع ذكر الأسانيد ويوجد نقل وصل إلى المؤرخين بنقل الناس واحدا عن آخر السيد المرتضى رحمه الله في بيانه لحادثة الغدير يقول الأخبار تنقل على نحوين اخبار تنقل مع ذكر الأسانيد وقد جرت عادة الناس على نقل الأحاديث الشريفة بهذه الطريقة روى فلان عن فلان عن فلان وبعض الأخبار أيضا تنقل مع ذكر الأسانيد هذا هو النوع الأول من الأخبار والنوع الآخر من الأخبار الذي ينقله الناس ينقله الكثير عن الكثير من غير ذكر للأسانيد مثل قضية واقعة الجمل أن امرأة خرجت على أمير المؤمنين عليه السلام بجيش لتقاتله هذا لا يحتاج أن تقول نقل هذه الواقعة فلان عن فلان عن فل... وتذكر السند بينك وبين تلك الواقعة الناس لا ينقلون مثل هذه الواقعة بهذه الطريقة نحن نمثل بالطائف نقول الطائف بلد لم نرها ولكن نتيقن أن هذه المدينة موجودة ولا نقول لكم أخبرني فلان عن فلان عن فلان أبهى مدينة أعلم بوجودها ولم أرها ولا أقول أخبرني فلان عن فلان عن فلان إذن الأخبار نوعان خبر ينقل بالإسناد وخبر ينقل بغير إسناد الشريف المرتضى رحمه الله يقول وقد اجتمع في حديث الغدير النوعان نحن نريد من كلام الشريف المرتضى رحمه الله نحن ذكرنا القاعدة وذكرنا التطبيق لشريف المرتضى ونريد أن نأخذ منه جزءا. هذا ذكرناه للمناسبة يعني هذه فائدة في الطريق وأنتم نريد أن ناخذ من كلام الشريف المرتضى أن بعض الأخبار لا تنقل بالأسانيد الحوادث التاريخية لا تنقل بالأسانيد عندما تتحدث عن حرب البوسنة والهرسك تقول وقع في هذه الحرب كذا لكن لا تنقل بالأسانيد والناس لا تتوقع منك أن تنقل الوقائع بالأسانيد فإن مثل هذا لا ينقل بالأسانيد لأنه ليس المهم أن يكون هذا الحادث قد وقع بعينه لأنه إن لم يكن قد وقع هذا الحاد أفرض مثلا يقول شخص إنه قد قتل الصرب في البوسنة والهرسك مثلا في سربرانيستا قد قتلوا طفلا عمره تسع سنوات أمام عيني والديه ليس المهم أن يكون هذا الطفل ذكر أم أنثى ليس المهم أن يكون هذا الطفل قصير القامة أم طويل القامة لم ليس المهم أن يكون لون عيني هذا الطفل خضراوين أم بنيين مثلا ليس المهم أن يكون هذا الطفل أكمل دراسته التي يفرضها عليه النظام مثلا أن يكون درس. ابن التاسعة مثلا درس إلى هذه المرحلة أو بقي في بيته لم يدرس ليس المهم أن يكون ما قاله المخبر مثلا لو قال المخبر أن هذا الطفل كان يلبس قميصا أخضر وهذا المخبر يكذب لم يكن لون القميص أخضر كان أزرق هذا هو المهم هذه التفاصيل ليست مهمة وأنا أعلم إذا جاءتني رواية أعلم إن لم تكن هذه قد وقعت فقد وقع مثلها فالدخول إذن في مثل هذه التفاصيل هذه لا تسمى نقدا علميا لا تسمى بحثا هذه تسمى مشاظبات لأن ال الذي يدخل في مثل هذه التفاصيل يريد أن يؤثر على المشاعر الطبيعية التي يتوقع أن توجد عند المتلقي يريد أن يحول بين الخبر وبين المشاعر الطبيعية المشاعر الطبيعية عند المتلقي مثلاً يتأثر ويبكي لسماء هذه الحكاية هذا المشاغب يريد أن يزيل هذا الأثر فهذه تسمى مشاغبة هذه ليست نقداً علمياً فإذا ما ينقل من الوقائع لم يكن ما نقل في هذه الرواية أو في تلك هو الذي وقع صدقا فمثله قد وقع فلماذا يدخل الإنسان إذن في مثل هذه التفاصيل أن هذا هو الذي وقع بعينه أم وقع شيء آخر ثم ينفتح بهذا باب لسؤال أهم وهو أيجوز لنا إذن أيجوز للذاكر لمصابهم أن يحدث بكل شيء على أنه وقع لا لا يجوز له لا يحل له ذلك ولا تقف ما ليس لك به علم الذاكر لمصابهم ينبغي له أن يذكر هذه الأحداث وأن ينقل ما روي مع رعاية أنه لا يجوز لي الكذب وأنه ما لم تقم حجة شرعية فلا يحل لي أن أخبر بصيغة الجزم وإنما أخبر بأنه نقل الكتاب الفلاني أو روي كذا أو حكى المؤرخون وهكذا أن ينقل العبارة بنحو يحمل المسؤولية لصاحبها ونص الحديث إلى أهله فإن الوثيقة في نصه هذا أمر يعرفه العرب من أيام الجاهلية هذا من شعر الجاهلية إذن ينبغي للخطيب شيء وللمتلقي شيء آخر المتلقي يتفاعل مع, مع ما يخبر به الخطيب من التفاصيل لأنه غير معنيا بالتفاصيل لا يوجد شيء أعظم من أن الحسين عليه السلام قد قتل إذا كان الحسين عليه السلام قد قتل فهذا هو ش... هذا شيء تتزلزل له السماء والأرض فأن يدخل الإنسان في الحديث عن بعض التفاصيل التي رويت أنها لم تثبت بيقينا أو لم تنقل بنقل ثابت أو غير ذلك هذا لا محل له لأن الحدث الجلل قد وقع وهذا أمر لا مريت فيه وهو ثابت باليقين هذا ليس خبر أحد هذا معلوم باليقين معلوم باليقين قبل وقوعه أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله ورسول الله صلى الله عليه وآله الذي أخبر بوقوع هذا الأمر الجلل قبل وقوعه بأكثر من خمسين سنة رسول الله صلى الله عليه وعلا تفاعل معه تفاعل معه ارجعوا إلى الروايات التي أخبرت كيف تفاعل معه. يعني ليس فقط تفاعل إذن هذا الحدث هو أصل واقعة كربلا وتلك التفاصيل إن لم يكن هذا التفاصيل بعينه قد وقع فقد وقع مثله فإذن مثل هذه الإثارات ما هي إلا مشاغبات يستهدف منها والهدف منها التشويش على عواطف المؤمنين تجاه الإمام الحسين وتجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا يعني إذا لاحظتم أنه في كل عاما عند مجيء هذا الموسم تثار هذه الشكوك كأن الألم فيها المتنبي يقول القلب أعلم يا عذول بدائه وأحق منك بجفنه وبمائه لماذا تثير الشغب أنا الذي أبكي أم أنت أنا الذي أتألم أم أنت إذن هم يعلمون لذكر الحسين عليه السلام لا يعلمون لبكاءك هم لا يريدون لهذا الاسم أن يحيى في روايات قتلة الحسين رواية في بحار الأنوار يا ابن الشبيب انصرك أن تسكن القرفة المبنية في الجنة مع النبي صلى الله عليه وآله فلعن قتلة الحسين عليه السلام ماذا فيها فقط اللعن قتلة الحسين تأخذ هذا الثواب أو؟ هذا الثواب ملك لله والله سبحانه الله يسأل عما يفعل وهم يسألون ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أفأنتم تملكون خزائن رحمة ربي هذا فضل الله تعالى الله سبحانه يحب رسوله صلى الله عليه وآله وخلق الأرض والسماء له فإذا أعطى من يلعن قتلة ولده وريحانته من الدنيا فما العجب في ذلك لا عجب في كذلك بعد في رواية ابن الشبيب انبكيت على الحسين عليه السلام حتى تصير دموعك على خديك قفر الله لك كل ذنب اذنبته صغيرا كان او كبيرا قليلا كان او كثيرا ما العجب في هذا في صحيح البخاري اللهم احبه واحب من يحبه لا يحتاج ان تبكي فقط تحب الحسين عليه السلام فقط تحب الحسن عليه السلام من غير أن تبكي يحبك الله هذا في صحيح البخاري هذا ليس في كتب, في كتب الرافضة وليس من روايات حطاب الليل هذا في أصح صحاح القوم في صحيح البخاري اللهم أحبه وأحب من يحبه وهل يوجد بعد أن يحبك الله سبحانه هل يوجد شيء وليس وراء عبادان قرية إذا أحبك الله أعطاك الدنيا والآخرة حسنتم شيخنا لا يسعنا في هذا المقام لا نشكرك على تجهمك عن